ما المراد بالتشريع العام الذي يناط به التكفير التشريع العام الذي يناط به التكفير عند بعض من تكلم في هذه المسألة يراد به ما يفعله الحكام أو مسؤول الوزارات من إصدار حكم عام يلزمون به الشعب فهذا هو الذي يقصدون به التشريع العام إما قانونا واحدا أو قوانين شتاء فهذا الذي يعبرون عنه بالتشريع العام والله أعلم لكن الأصل أنه لا يكفر من حكى بغير ما زر الله تشريع عام ولا خاص إلا إذا استحله والله أعلم.